بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم نسأل إلا ما جعلته سأله وانت تجعل الحزن إذا شئت سأله هذا والدرس الخامس والستون من شرح الكتاب شاذ العرف شواذ التصغير والتكسير ما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذ مثاله في التكسير الجمع التكسير يا شيخ جمعهم مكانا على أم كن ما قالش أماكن يا مولانا يعني مكان الاماكن لا شغل. أيوة جمعوها على امكن فده مولانا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه طيب كلمه رهطا وقراعا قالوا اراهط واكارع طيب كلمه باطل وحديث قالوا على اباطيل واحاديث القياس يا مولانا هنقول امكنه يعني مكان اقول امكنه صح يا شيخنا طيب ورحت اقول ايه ار لا ارهط على وزن يا شيخنا افعل لوسيخه اللي هو يعني آ... من جموع القله طيب او رهوط على وزن يا شيخنا فعول ده جمع كثره وبعد كده اكرعه على وزن يا شيخنا افعله وده جمع قله صح زي ارغفه كده طيب كلمة باطل اقول يا شيخنا بواطل هم جمعوها يا شيخنا على باطيل يبقى شاذ يحفظ ولا يقاس عليه طيب كلمة حديث قياسها يا شيخنا احادسه على وزن يا شيخنا افعل اللي هو جمع قلة لكن لما قالوا ايه يا شيخنا قالوا احاديث كل هذا ورد سماعا يبقى شاذ ولا يحفظ ولا يحفظ ولا يقاس عليه اي فوج عندنا ومثاله في التصير تصغيرهم ايه مغربا وعشاء في تابع شيخنا قالوا مغربان وعشيان وانسان وليلة على اني سيان ولليليه ورجلا قال رجع ها سمع يا شيخنا يبقى المفروض راجع يكون روجي على ايه رويجل وصبيا وغلمة وبنون قالوا علي وصي ب ي واغي قالوا عليه عسي والقياس مغرب اقول مغير عشاء اقول ايه رشي وان سن اقول ايه انيسين وليلة ما بنقولش ليليه ورجل أقول, إيه؟ ورجل اقول رجيل والصيب اقول ايه صبية وغلام اقول ايه غليمة وبنون اقول ايه بنينون بني نين بنيون بنيون بتشتيد الي عشاء وكلمة عشاء اقول ايه عشية لا, عشية. لا اقول عشية, لا عشية هي اه عشية باي لحظة مولان كل هذا قياس لكن ما, ما سمع العرب ده يسمى شاذ يحفظ وليقاته عليه والمقصود بشيخنا شاذ يعني هو وافق الاستعمال وخالف القياس فهو شاذ مقبول شاذ ايه مقبول وقيل ان هذه الالفاظ مما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل فهم العبارة دي يقول معناه أنهم استغنوا بجمع لفظ مهمل وتصغيره عن جمع لفظ مستعمل وتصغيره فهي عندهم جموع مصغرات لألفاظ مهملة وذهب بعض النحويين لأنها جموع مصغرات للمنطوق به على غير قياس أي شاذ وابن جني يقول ذهب الى ان اللفظ يغير او يغير الى هيئه اخرى ثم يجمع فيرى في أباطيل وبيطيل طيب اسمع يا شيخنا قيل ان هذه الالفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير مستعمل دي العباره دي اللي عايزه توضيح حضرتك شيخنا طيب الشارح أو المحشي قال هذا القول ده مذهب بسببهه الجمهور معناه أنه مستغنوا بجمع لفظ مهمل وتصغير مهمل عن جمع لفظ مستعمل فاهم مولانا؟ طيب نشوف كده يقول الشيخ ابن الجن رحمه الله كلمة اباطيل اللي وجمع تكسير يعني وابي طيل ان هذا الاسم غير الى ابطيل أو أبطول ثم جمع أو صغر ده اللي عايز يوضحه وضحه الشيخ يعني اللي هو عبارة إيه شيخنا هذه الألفاظ مما استغني بتكسير وتصغير مهمل سمعنا يا شيخنا عن تكسير وتصغير مستعمل نرجع إلى حتى يتضح لك المقال يا شيخ لما كلمة مكان قياس جمعها إيه ها احنا قلنا أمكنا؟, امكنا صح طيب هو جماح على ايه مولانا على امك يبلاحظ يا مولانا هنا سيدنا الشيخ هذا اللفظ مما سغنى فيه بتكسير مهمل يعني مما سغنى فيه بتكسير مهمل عن تكسير مستعمل ايه المستعمل يا مولانا امكنه يعني لما تقول ايه امكنه استغنت العرب عن الجمع المستعمل عن لفظ غير مستعمل من قبيل التوسع في اللغه وضحت لك الان يبقى مكان اجمعها جمع ايه قياسي تقول يا شيخنا امكنه اجمعها جمع غير قياسي يعني مسموع بس امكن الى معنى العبارة هذه الالفاظ مما استغني فيها بتكسير وتصغير مهمل عن تكسير وتصغير ايه مستعمل خلاص يعني استغنينا بالالفاظ المهملة عن الالفاظ يا شيخنا ايه المستعمل القياسية يعني واخد بالك ده من التوسع في اللغة يعني بعدين كده وضحت لك طب تعالى تعالى نشوف يا مولانا صغار رسول الله. اجيب لك مثال ليلى دي. ليلى. المفروض تج على عليها مولانا. ها؟ لوليلة. شوف. لو عفوا. لوليلة. اسمعنا يا سيدنا الشيخ. لوليلة. تتصير ليلى. هم قالوا تتصير يا شخنة. لوليلية. هذا تصير شاذ. يعني كأنهم استغنوا عن المهمل المهمل اللي هو لوليلية. خلاص عن القياس او عن المستعمل عندهم اللي هو ايه ها فهمت يا اظن وضحت لك الان